أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بصير يسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم علا صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون اباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون آبائهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون ما أنذر آبائهم آبائهم ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حقق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لا يؤمنون على أكثرهم فهم لا يؤمنون لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون اننا جعلنا في اعماقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون فهي الى الاذقان فهم مقمحون اننا جعلنا في اعماقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إننا جعلنا في أعماقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في أعماقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إِنَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَعْمَاقِهِ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى لَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ أَعْمَاقَهُمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ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 وَجَعلنا مِن بَِ أيديهِم سَدَّو وَمنِنْ خلْفهِم سَدّم فَأَْ شَيْناَاهُم فَهُم لا يُبَصون سَددوَّ منِنْ خَلْفِهِم سَّم فَأَْ فَهُم لا يُبَصون وَجعلناامون بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا فأوشاهمفهم لا يبصرون ومن خلفهم سدا لَا لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا فأوشاهمفهم لا يبصرون وسواء عليهم آن ظُطَّهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون لا يؤمنون آن ظُطَّهم أم لم لا يؤمنون آن ظُطَّهم أم لم لا يؤمنون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَهَنْ ذَهْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُذْهَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ أَهَنْ ذَهْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُذْهَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وسواء عليهم اأنذتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذتهم أأنذتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته واجر كريم بمغفرته واجر كريم بموفرة وأجر كريم فبشره بموفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم, وآثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم وآثارهم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحسنناه في إمام مبين في إمام مبين في إمام مبين وكل شيء أحسنناه في إمام مبين voi kaikki, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ جَاءَهَا إِذْ, إذ جَاءَهَا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُبْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُبْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُبْسَلُونَ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إليهم ثمين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فَعَزَّزْنَا بثالث إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فَكَذَّبُوهُ فَعَزَّزْنَا بِهِ فَقالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ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 قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم In antumun illa tekvimun. Qalumaa antumun illa beshram mifluna, wama anzalab rohman min shayin. In antumun illa tekvimun min shayin.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 فأنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن, إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون اليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين وما علينا الا البلاغ المبين وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ, إنا تطيرنا بكم لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ولا يمسنكم منا عذاب اليم عذاب اليم عذاب اليم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم ائن أَإِن ذُكِّرْتُم قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن ذُكِّرْتُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ آهن قَالُوا طَائِرُكُمْ ذُكِّرْتُمْ قالوا طائركم معكم أين ذكرتم؟ قالوا طائركم معكم أين ذكرتم؟ معكم أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون أَنْتُمْ أنتم قوم مسرفون و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم التبع المرسلين يسعى قال يا قوم التبع المرسلين و من أقصى المدينة رجل يسعى رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجئ من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجيء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجيء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ أَعْبُدُ ان اتخذوا من دونه الهه ان يرد الرحمن بضر لا تمنع عن لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آه اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اهتخذ من دونه آلهتني يريد الرحمان بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا اولا يذون اهتخذ من دونه الههني يرد الرحمان بضر لا تبغي عن ميش شيئا ولا ينقذون شيئا ولا ينقذون اهتخذ من دونه الهه يردن رحمان بضر لا تغنى عنى شفاعةهم شيئا ولا ينقذون أهتخد من دونه آلهة يردن رحمان بضر لا تغنى عنى شفاعةهم لا تغنى عنى شفاعةهم شيئا ولا ينقذوني. اتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني عني شَفَاعَتُهُمْ, شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا أو ولا ينقذون إِيَّوْذَنِ الرَّحْمَانِ بِضُرْنِ الَّتُهْنِ عَنِ الشَّفَاعَةُ هُمْ شَيْءٌ أَوْ وَلَا يُنْقِذُونَ لَا تُهْنِ عَنِ الشَّفَاعَةُ هُمْ وَلَا يُنْقِذُونَ مِنْ دُونِهِ أَلِهَةً إِذَا يُرِيدُ الرَّحْمَٰنُ بِظُلْمٍ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إني إذا لقي ظللا المبين إني إذا لقي ظللا المبين إني إذا لقي ظللا المبين إني يا من تبرّك فسمعون إني آمنت ان اامنتم بِرَبِّكُمْ فاسمعون ان اامنتم بربكم فاسمعون ان اامنتم بربكم فاسمعون ان اامنتم بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنه قيل ادخل الجنة الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون, يستهزئون يستهزؤون ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزؤون يستهزؤون ما يأتيهم من الرسول إلا به يستهزؤون ما يأتيهم من إلا كانوا به يستهزؤون يستهزؤون يستهزؤون ما يأتهم الرسول إلا كانوا به يستهزؤون ما يأتهم الرسول إلا كانوا به يستهزؤون ما يحتهم الرسول إلا كانوا به يستهزؤون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 انهم اليهم لا يرجعون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل ما جميع لدينا محضرون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ اللَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ يَأْكُلُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون, فمنه يأكلون يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وآية, وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وَأَعْنَابٌ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابٌ وَأَعْنَابٌ وَفَجَّوْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُودِ مِنَ الْعُيُودِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ مِنْ ثُمُرِهِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَيْدِيهِمْ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ وما عملت أيديهم وما عملت ايديهم وما عملت ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ومن انفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون ومن أنفسهم ومن لا يعلمون وآية اللهم الليل نسلخ منه أنها رف إذاهم مظلمون فإذاهم مظلمون وآية وآية اللهم الليل نسلخ منه أنها رف إذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم، والقمر قدمناه منازل حتى عادك العرجون القديم، قدمناه منازل حتى عادك العرجون القديم، والقمر قدمناه منازل حتى عادك العرجون القديم. La الشemsu yän behi laha an tudirik al-qamera Walallaylu sabikul nahar An-Nahir La الشemsu yän behi أنت درك القمر ولا الليل سابق النهر أنها و كلهم في فلك يسبحون في فلك يسبحون و آية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون أن حملنا في الفلك المشحون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وآية لهم ناحملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم المشحون، وآية وآية لهم أن حملنا ذريتهم المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شئ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم يقذون نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم يقذون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 اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 إلا كانوا عنها معرضين وما آيَةٍ من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما مِنْ تأتهم مِنْ منايات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعون من لو يشاء الله أضعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعون مال لو يشاء الله أضعمه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين, كفروا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفه للذين آمنوا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 وَإِذَا قُوِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطَعِمْ أَنطَعِمْ مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطَعِمْ مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنتُمْ إلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادفين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون يخصمون تأخذهم وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة قضهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ولا الى اهلهم يرجعون ولا الى اهلهم يرجعون اهلهم يرجعون ولا الى اهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مِن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاذا جميع لدينا محضرون صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون في شغل فكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون على الأرائك متكئون متكئون متكئون, متكئون, متكئون في ظلال على آرائك متكون متكئون على الآرائك متكون في ظلال على الآرائك متكئون هم وازواجهم في ظلال على الآرائك متكئون متكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من الرب الرحيم وانتاز اليوم ايها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان؟ ألم ألم الشيطان؟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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، وألعبادوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جبلا كثيرا, جِبِلًّا كَثِيرًا جِبِلًّا كَثِيرًا جِبِلًّا كَثِيرًا جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ كنتم مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختتم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.اليوم نختتم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيدهم وتشهد أوجلهم وتشهد أوجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيدهم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ لظمن على أعينهم فاستبق السرّاط فأنا يبصرون فأنا يبصرون فاستبق السرّاط فأنا يبصرون ولو نشأنا طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأنا طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون فأنا يبصرون فَأَنَّى يُبْصِرُونَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ فاستبقوا الصراط فأني يبصرون فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ولو نشأنا مسحناهم على مكانتهم فمستقرون مضيئون ولا يرجعون لمسحناهم على مكانتهم فمستقرون مضيئون ولا يرجعون ولو نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ على مكانتهم فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ فَمَا وَلَا وَمَن نَّعَمَ مِذْهَنًا نُّكْسُهُ فِي الْخَلْقِ نُكْسُهُ فِي الْخَلْقِ وَمَن نَّعَمَ مِذْهَنًا نُّكْسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي له. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي له. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ لِتُنْذِرَ مَنْ كان حيّ و يحق القول على الكافرين ليُنذر من كان حيّ و يحق القول على الكافرين الكافرين ليُنذر من كان حيّ و يحق القول على الكافرين أو لم يرو أن خلقنا لهم مما ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّن ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ياكلون، وذلّ ما ها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ياكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، ولهم فيها منافع ومشارب، أ فلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لعلهم ينصرون، واتخذوا من دون الله آله، واتخذوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آله، تلعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزن كقولهم. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون انا نحلم ما يسرون وما يعلنون انا نعلم ما يسرون وما يعلنون, إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أو لم الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أو لم الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أو أن نطفة فإذا هو خصيم مبين أو لم ير إن أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة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 من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون منه توقدون فاذا انتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون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 أو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أي يخلق مثلهم؟ بلاه وهو الخلاق العليم. وهو الخلاق العليم بلا وهو الخلاق العليم بلي وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ان يقول له كون فيكون اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن, أن يَأْجَؤُ لَهُ, كن فيكون أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيء أن, أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصاف فأتي صفا والصاف الصفاء ترجعون والصفاء تصفاء والصفاء الصفاء ترجعون والصفاء تصفاء. والصفات صفا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا ترجعون والصفات صفا ترجعون والصفات صفّا وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفّا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا ترجعون والصفات صفا ترجعون والصفات صفا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالصَّفَا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالصَّفَا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا ترجعون والصافات صفا ترجعون والصافات صفا, ترجعون والصافات صفا